من القاهرة عميس حياة عايشينها فيها الدنيا تبهر حقاها شمسينها احلموا اماني جنولة سمعينها يلا اشقت الحياة والنور يلا احملها حياة عميس حياة عميس حياة عميس تعيشها معكم <متصفيق> اهلا يا جماعه ايوه يا اصحابي اهلا يا مرحبا بكم في حله على مصر احنا جايين معاكم النهارده مع كل فتيات معانا عبر هويتك يمكن تتواصلوا صباحا خمسه 3 3 8 2 5 7 8 9 5 2 8 ومن اي حي 26 26 من اي حته ارضي 0 900 في قائمتي ممكن ايضا لو توفر ادرا دروب من 1000 على 600 ونحن ايضا نتواصل معكم عبر المنتدى الاقتصادي العالمي ومنتدى الاقتصادي العالمي على النت في سوق العرب معنا ومعكم دائما متواصلين مهامنا بالنسبه لعمرو عيد هو بالدنيا النهارده صحيح انا مش النهارده واسمح لنا ان احنا نبدا اولى فكرتنا ااا بالشمهندس عمرو احنا هنبدا اول فكره وهي الكمبيوتر فكره عن من عند امجد اول تاريخ مادي باركنا النهارده في محاضرتنا النهارده بنتكلم خبرتها كنا اتكلمنا ان احنا ازاي هناخد جاف لجلد بتاعنا جاف سكو في سوت النهارده بقى هنعرف شويه حاجات ثاني عشان نتعرف على وثانك فاير وارتسمير وعل الانترنت تي في يعني انت فايروس ده بيشتغل ازاي عشان برضه لما يجيلنا فايروس اعرف هيتقي الارض ده هيقدر يتعامل معاه ولا مش هيقدر يتعامل معاه اول حاجه هنعرف يعني انت فايروس انت فايروس ده حاجه تبني فيكم بيخلي هو يشوف الفيروس ثاني يعني حاجه ثانيه او يتوقع ان ده فيروس هيتكلم عليه مم. اللي احنا قول النهارده هيعرفنا بعد كده اوتوماتيك يجي الانتي فيروس القوي الantivirate اللي اد فيروس هي الانتي فيروس حاجه بروفيشنال ولا الانتي فيروس اللي شغال خلاص هي اول حاجه نعرفها في الفيروس ده هو مختلف الانتي فيروس بقى بجد يعني هو الانتي فيروس ده بتاع جهاز يعني ممكن حاجه انت بقى احنا نخلي ونتجميل أنتبارس، أنتبارس ونتجميل كل دي دايرس بتكمل ادفيربس ودايرس ممكن ال افترير ادفيربس كل الحديث ممكن نسميها انت بقى في لكن دييرس كمصطلح بس كده لا ده الادفيرب كالييز يعني يشغل الجهاز ده اعمل له ريس وكل الشركات تقريبا بتنزله في جاد يشني الجهاز ما بينش حاجه خالص طبعا هو بيكشف البيانات الموجوده على الجهاز وعشان يقدر يحمي الجهاز لو بيعمل ابديت ده كذا يكون اللي احنا هنقوله بعد كده ان اي حاجه عايزينها تحمي الجهاز بتاعنا او السيرفر بتاعنا لازم يكون معمول له ابديت معمول له تحديث تمام ده الانتي فيرس الانتي فيرس قصته ان هو برنامج في ناس كمبيوتر فاضل فيه داتابيز الداتابيز ديت فيها كل اسماء الفيروسات اللي, اللي عرفت والتحديث اللي احنا بنعمله ده احنا بننزل اسماء انتي فيروس جديد عشان كده ام في في ام بالنسبه للبيت اللي بيتعرضه ريفوت دي فواحد يعني هو بيدور على امريكا تعال بس عشان في ناس ثانيه الدكتور في الاخر بقى يعني فهو بيبدا يعمل سيرش عن هو بيعمل انتش للريستوكان جاردين بتاعته حقيقي الكلام ان هو هي الطريقه القديمه شويه بتاع ان هو بيدور على ال1000 دايره واحده واحده بمعنى ان هو بيعمل سيرش جديد عن طريق الهيفتري لاندو اي ال الديكسينار التاعه للإندكس اللي هو شغال دي بيجدأ يعمل كرشة على الجهاز عندي على الأثناء دي وليه طريقة الأدميمة اللي ما تتشوفش حاجة تغلبية في الوقت او لو في غيرت أدميمة عندي او يجب انو يقومت الفيروسات بقت مختلفة شوية من بقت مختلف اه فقال جوجل الأولاني اللي هو بطريقة الأولاني اللي هو بيشتغل بي بيشتغل بطريقة كمية شوية ويتي أغلبية شوية تبدأ تطورها ان هو يرئب حركة البراب مم. مش فاهم البرنامج ده بيعمل ايه وحركته ازاي وهل هو بيعمل المطلوب منه ولا بيدور في حاجه ثانيه او بيديرن بي سوفت وير او بيديرن حاجات ثانيه مش مش المفروض ان احنا نستخدمها فده بيبدا يبعث لي اكشن بيبعث لي حاجه زي الايميل او تقارير عامه للاي دي ان انا شفت حاجه مريبه في حاجه غلط بتحصل في حاجه مش عاجبني اللي كلمه فيهم الصغيرين اللي انا قلتهم في الجزء التاني ده احنا هنا بنبدأ نحكي على الانتي فايروس ده قوي لا ده انا بنهكي مثلا مثل تقول الكسر القوي الكسر القوي لان هو ده تصادف ان هو, هو القوه هنا بتتعاد بالنسبه لاليوزر بالضحك ولما انا عندي داتا مهمه عندي عندي على الجهاز انا ما طالب بانه كل صغير سواء اضغط او صغير كسر هتلاقيهم كل شويه عاملين بيبعتوا لي فيدباك يعني مش هتشوفنا حكايته <في كاربت> تقديم اكشن اللي احنا هنعمله طب نعمل ايه هنا طب نعمل ايه هنا مش هلحق اشتغل اساتذ مش مقدمش في حيش تشوي ان انت في الاخر هنا وغاية رياكك احنا ديستم نكلم على جهاز كم على, ال... على الانت ذاكت انت ذاكت في الاخر هيعمل كمع الجهاز عندك مم. وخلاص هو اذا ليه الوزيزة هنا تقع تنتهي لكن تعاملك مع الانترنت لا تقعلك هنا مع هون ما بيشتاعه لانه ايش تعاملك تقعلك ال... منك من... من... من... المكيه تقعلك جميل لكن بالنسبة للجهاز هو بي... بيعمل افتان وبيشوف حركات البراني و... طبعا في الذيه بيعمل اناليز او تحليل للموضوع يعني ليه ده بعد كده يبتدي ياخد اكشن هل يوقف البرنامج ده هل وهنا انت في الثقه لازم ناخد بالنا ان هو بيحدد انت عايز ايه هو في الثقه وانت شغاله بيحدد انت عايز ايه هل هو ياخد الاكشن لوحده هل هو لو شاف حاجه يبلغها هل هو لو شاف حاجه يوقفها هل هو لو شاف حاجه يقوم يصلحها في اكشن بكلها لان ناخد بالها بالنا منها وقت ان فقد القديم كان هو حتقلم الاسئله دي كلها على حسب ما انا كنت عندي اي حاجه قديمه انا مش خايف اسال اي حاجه عادي شغال معاك احنا اهل ماجي من فقد القديم عامله له ابديت فلقيته ما شاء الله هو فقد نفسه نفسه وحمل كل حاجه وشغل القديمه خبطت الجديد لا هو هيدعم معاك القديمه فقدا في 2013 بس العلامه ظاهره على القديمه القديمه في منكال فيرجن فيرجن الاخير ولا اشي بلوكيشن اول حاجه اللي طلب منك ان انت لازم تكون النسخه الاصليه لا مش نسخه لازم تكون عاملها ابديت عشان يشتغل اه يعني نزلوا نسخه تطبيق على جهاز ولا هي نسخه التخفيض نسخه التخفيض في الادميشن اكس بي او اي نسخه تيرن هو بيبدا جنس اه مجرد ان هو نزل شويه الاديره خاصه ان هم كده يعني في استقرار من الشركه فااديره برضه بداوا يغلفوا السنه ان هم بداوا كل شويه يبعت لك في حاجه زي ال نظام كده تطلع لي في في فيزة على كده انا مش فاهم خالص في الدامب سيل دي يعني عرفت الايشه الموارد الاربط يعني مش مش اليوزر العادي اللي على التطبيق صح طب لو انت عندك حاجه مهمه عندي لكن مش عندك حاجه مهمه عند جهاز الاديربي زي كل معلومه احنا كده خلاص عرفنا الاديربي يعني ايه وعرفنا البروتوكول اللي الاديربي بيشتغل بيه ندخل على الاي بي سايت الابن الصياد هو الراجل ده بيتكلم على ان لما تدخل على النسس في حاجات ملفات تجسس بالمنحة بيتانت اللي عندك على دهاز وابتترامل وانت مش بخدرات خلقاتي تطيره ووضطه هي دي اللي هو انا بقشة ملفات التجسس اللي كانت بزن عملتها مم يعني لكن ما بنعملش سكان لأنه حاجة المنظمة عميت هو مكل من مهوليته إنه ملاس تجاسس ملاسه زي بتاع اللي هو عقام طرابة أو كلام الهات يجد كلها بيحاول إنه يمسكها فإنه ما ينزلش عندي المنطقة تجاسس ولو يجدت العمي المنطقة تجاسس يمسك بلوك بلوك بلوك الحاجة أبقى ممي إنه هو كمان بيديام الاسكان عنديه يومي هو الانت غيرت مدام أنا عندي انتستوري أو ابن عمدي انتجاس يجد حاجة زي عرض أو خاطر او خاطر لكي نحن يضخل باع الـ with-accain تعال الـ Internet security أو الـ browser security يعني فينا ستبق تقول له الـ browser security هو يعني الـ scan للحاجات اللي بتعامل بيها مع الـ Internet عشان ستبق في من أي حاجة عنده Internet security يبقى عنده Internet security لأنه مرسوله على الـ 172 فحو او أنه داخل باع الجهاز مضحف كل حاجة عنه يوجدك يبقى عمله من دخلقه إلا من دخل كل حاجه بقى من من ده الفيروس بقى بتنزل من عملته خصوصا من المواقع الضحيه او المواقع اللي فيها حاجات مفروقه يعني بتصلي مثلا على موقع يقول لك على تنزيل السوفت وير زي مثلا الفوتوشوب انا بنزله لك مجروح الحاجات دي كلها يعني مش كده بتبقى فيها بيبقى فيها فيروس لا اللي بيطلع ده السوفت وير انت مش يعني بتنزل مع بعض على طول يعني الاهم انت السكورتي ادريس ده, ده اغلبيه الشركات بتبعد إيه. احنا هنا بخارنا على خطة اه اه ابل فلوس انا بلاشت بخلص اللي هو الاتفتر فعائت الاتفتر بينتد الفلوس وفعائت بينتد ببلايش لكن الانتناسي كيف تلات انتل ببلايش اه اه اه ايضا على مرحبه ازيرا من دينا انتناس الاراضي من دينا انتناسي ببلايش اه اه اه اه اه اه اه اغني اه حاجة ته في الاراضي مش يلقف يستطيع المقابل طول انهم قاعدين بيعاملوا عليك التأث Ханук, я льду. А, ну, я не хочу, الشمس كيف بنشوفها وخاطرها شلفها اشوفه امامي جميله جدا يلا شفت الهوى والمطر يلا حملنا مثل علينا قلنا اليكم بعد اذان المغرب ونحن ما زلنا متواصلين معكم وحواء على النط عايزين نقول ان نحن لسه بنكمل سنقول الكمبيوتر نحن لسه فترة تقريباً بيئة او جئتين بعبين نستيجي نعرف تاني للتليسونات علشان نستقبل مشاركات نصر من قبل اه احنا كده خلاصة لهم على انترست خلاصة وعليتهم ان هو مهم نتقلم خيس ان لو في اي حاجة نوش من انترنت او في اي موقع حتى في المشكلة هو او دي دي دي دي اه عايزي يتعامل على الاعليمات اخر خطوه ده في او اخر حاجه هتكلم فيها الموضوع ده كله ان هو احنا بنزله البرنامج شمال عندي مش بمجرد ان احنا نزلنا البرنامج فمش موضوع ان انا ذاكر ان انا ده مشروع جديد الفكره الثانيه ان انا لازم احدد ايه ينفع اشغل بالظبط انا عندي حاجه راندي خالد مفروض ان الاندرويد عامل ايه يا اما بيشيل الفايروس اللي هو شايفه او الحاجه اللي هو بيشوف فيها دي يحطها لي في في في لانه يا اما اللي يا اما ينفسحه يا اما يحاول ان هو يصلحه لانه خالي مخفي مثلا يبقى في كذا اكشن المفروض ان هو يتعمل كل اللي انا بعد لما ننزل الانت فيروس وننزل التحديث بتاعه احدد انا عايز امتى السكان على جهازك القديم احدد آه الابديت اعمل اعمل طلب لتحديث كل قد ايه احدد الاكشنز اللي تكفى هل الـ Accent اللي كل ما يحتل حاجة إبعاثي ريب اوتونا اللي أخذت الـ Accent الـ Accent ولا أوتوماتيك آنفة أوتوماتيك ايه بسرح أوتوماتيك مش عارف م... فلح أوتوماتيك ايه بسي اللي هو مم. الـ, مم. الـ Accent برامج درجات الميزة على الكمبيوتر اللي هو دي فلاش نفس بميزة لأنه ما تحصل المشكلة فيه لأ برامج التسينا اللي هو برامج إطلاح الجهاز مم. أو تحيين الجهاز وروتر التاعي والحاجات دي برامج حاج وبرامج الاكل فارص وتصوير لان بقى في حاجه ثانيه وشمال دي شمال الحاجه بتاعت الشمال اللي هو التصوير الجهاز لا دي بقى لا انت عايز تتكلموا فيها خلينا بقى شايف لا كتير في مناد بيتكلم على ريج التخيل ريج تي والبرفورمانس والمروحه والبال ميموري وده هو لما بيعمل اللي هو حاجه اللي بيشيلها بيتعامل مع الموضوع ده الجهاز ده بتقول ان الام اغلبيه ما اصلا ما بتعاملش مع حيال. الحاجات اللي هي بتنبيس الجهاز وتحكيب الوجات دي والحاجات اللي موجودة عندي والحاجات اللي تحكيب اتصمم في الحاجات دي كلها احنا قريبا مش نحيتها للأفر لازم ناخد ضلنا منها ان من الحاجات دي ده موجودة للنزرع من 2004 من 2005 والحاجات دي, دي موجودة ومستخدمها بفل الأفر وما قلتش بأخبرها ان انا اشترح حالي اكترات مكترات مكتر عليها هو الناس يجيب عليها انشاء الله طيب اشنا كده خلطنا تقريبا كل من اذكركم اننا متواصلين معكم عبر هياة هذا آه البرنامج وهو 25775338 25789528 باش مهنسا عمري اسمحي ان احنا نتلقى اول اتصال هاتيسي اعلم اعلم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اعلم سلام عليكم احمد الله سلام الله بارس وحرائك الله احمد الله وبركاته احمد الله وبركاته معاك حبيبتي من جوش اهلا اهلا يا سلمى بس دي شوفتك اخيرا من غير البشمهندس ايوه حاجات ثانيه دلوقتي سمعت ان انت غيرت هندسه مالك وجبتك ايوه لا كده في عندي اللي هي الميكاتك التلي يعني هي كانت التيم اه ايوه في اي حركتها وربنا يخليها يعني ازاي اوصل هات من سلم على فكي تم عشان كده انت عايز تمسحها انت انتهى حل مع حضرتك طبعا ازاي حضرتك طب انا كنت عايز اتكلم على حضرتك من الاول خالص انا اللي كنت داخل في الطوال على طول يعني يا شيخ حمدنا بالسلامه والله كده انت طب وكده ما يطلعك والله انا كان الحلقه الاولى اللي انا عايز اتكلم على حضرتك يعني ايه الاشياء انا عايزها بعدين سيبني سيبني يعني مش في الطوال على طول من الاخر التم والخدمات على الفرحه عادله كان ملفات المؤقته دي بتسبب يعني ثوره بالهارد ديسك خالص انا ان البوت عامل ضعيف شويه هي ملفات التيم بتبقى موجوده جوه ملفات السيستم في السيستم نفسه في لو بتفتحوا الماب ده بيجيب لك البوكس بتاعها بالظبط يقول لك جازبه ذاكره ولا راكبه ولا بس هو عامه هي بتبقى دوت سي جوه جوه ويندوز ملفات ويندوز جوه درايف سي اللي هو التيم في تقريبا بيبقى بيجهز كل ده اخر مزاكات التاني لو في السامة المرة الجاية احطولك الـ الـ الـ الـ البط بكحة بالضبط ياريك ولو, ولو ممكن احطها لك على الفيس بوك بجرد تعالى الطريب او اه اه اه احطولك احطولك الانتوار بكحة بالضبط او البط بكحة او طريب بكحة احطولك كله على الفيس بوك مم. على الجروب بكحة اه اه اه اه اه اعطوه الله كان هو هتحد الدنيا زي ما حضرتك كنت بتتواصل مع البرنامج قبل كده طيب تمام انا عندي انا تمام يا فندم احنا كنا على كونتيننت على, على صفحه كونتيننت الله يبارك عايز تكتبه على مفيش مشكله عايز تكتبه على جروب نوعس العرب مفيش مشكله عايز تبعت على المنتدى برده مفيش مشكله الطريقه انا شايف حضرتك حضرتك تواصل بينا معانا وبكده احنا دايما متوافر معانا اشرف مجدي شكرا انك جيت معانا تمام مع السلامه ان احنا كتراتنا كلنا واتحيينا على النت هتبقى مجيه برضه من على النت والاغنيه دي اغنيه لؤي القدطار فيها كوده ايه شخصيه دي ليها بتتشال كتير قوي على فيسبوك الايام دي عايزين نقول لكم كمان ان احنا جبنا الشخصيه الديناميكيه اللي ورا منتدى حياه على النت او كمبي نت سابقا دكتوره منال كمان اهلا بيكي معانا وانا سعيده جدا ان انا اتشرفت بمعرفتك يا جازك عايز احمسك يا استاذه عبير وانا اسعد ان انا اتفقت في فريق عمل البرمجه واللي ثانيه البرمجه دكتوره منال انت دي مجدوله ولكن يعني يعني ربنا يجعله في مصلحه حضرتك انت عامله شغل حلو قوي على المنتدى يعني المنتدى هو علم المنتدى بيحط كل حلقات بودكاست بتتعمل اسمها بيبقى فيه مشاكل احكي بقى انت ايه قصتك مع مع الاذاعه ومع البرنامج ومع المنتدى اه المنتدى الاذاعه انا طبعا من سنه الاذاعه المصريه بشكل عام وكان كمان الاذاعات العالميه من الصغر وعندي هوايه ان انا اصف البرامج المثيله والمناوعه الثقافيه سواء اللي جايه او باللغه العربيه لكن انا شد انتباهي ببرنامج سامي يونس لانه كان في فتره التسعينات مع دخول الانترنت ودخول الكمبيوتر وطبعا احنا جلوه في الدراسات العلوة وكده فكنت يعني بسمع البرنامج على انه يعني شبه تنزلي طلوفي احاول اتلمس ان انا اعرف حاجة وكدت دوركت الكمبيوتر سمعت البرنامج ايه عجبني ايه طبعا ايه تواصل السادة طيوف وعلمون الوزير اتقدت افقل ال ال ال الموضوع بان انا اقرأ ادور ابحث كتب اترجم احاول اعرف يعني بكل طرق وقتين كان عندي وانا يعني كان قولي احب ان انا اللي اعرضه اعلمه الري او اخاف انا اتخفت منه اكيد بيري كان من تحاول من اربع سنوات كان البدايه لنوع منتدى انا ما كنتش اعرف يعني ايه تيكس ومنتديات بالمره ان كل شغل عباره عن تخاين كده كان بيتكل للبعد عن المنتديات اللي هي الشائعه على النت كده فانا يعني بصفتي مستمع دخلت المنتدى اللي اسسه المهندس احمد فؤاد في وقتها وانا مش عارفه يعني ايه منتدى فابتديت انا الناس بتشارك قلت طيب انا اشارك بمعلومه لقيت في تشجيع ابتدى بقى يعني حسيت ان الطريق بقى اصعب من مجرد اللي معلومه ده لا ده المعلومه دي لازم تنطق ويكون وراها تجارب وسالينا بقى مشارك فكنت يعني مشرف وعادي بس احب يعني كل شيء احب اتعلمه او اعرفه يعني اديله غيره وكده الى ان المنتدى فجاه عرف ان هو يتوقف فابتديت انشئ مدونه للحفاظ على اللي كان موجود على المنتدى فكنت مثل علم والمعرفه ده اصلا غير كافيه في بعض الناس ابتدى يا اخوها ابتدي انشرها على ااا شبكه التواصل الاجتماعي قلت لا برضه في مستمعين للبرنامج مش هيوصلوا المدونه فابتديت لما المنتدى توقف حوالي يومين قلت لا انا في اسرع وقت الحق اعمل واعمل حاجات بقى من فكري او تفكيري انا الخاص اللي كان يعني الى حد ما اشوف ان هو ناقص برنامج في برنامج دي او في في المنتدى القديم فاتفقنا بقى نضيف حاجات بحيث ان انا يعني الى حد ما احاول اعمل مجهود يعني اتمنى ان هو يكون مجهود مفيد وانا بعتبره عباره عن اجتهادات واتمنى كمان طبعا ان يتواصل معايا كل انسان مخلص ان هو هو زمان ما كنتش في دماغي يا دكتوره ان احنا الايام اللي جايه هيبقى التواصل مع حضرتك يعني حضرتك تبقي من من دول ده عمل هذا البرنامس المستبع من المجتمعين كمان اكيد اكيد طرح موجودة معاني دكتورة انا بأعتز ان انا استعرضتها على خبراتك خبراتنا الشخصيات الفعالة جدا في المجتمع وبتحاول ان انا يعني اتقدر العلم المستخدزن للمجتمع يعني لو طبعا رجاي اعتبر طبعا اجاريا على اي انسان يحد ان هو يسيب حاجة انتفع ده ويكون حاجة انا يعني اودي يعني طبعا كل المجتمع كنايين في العالم العربي لان احنا قلنا قلنا دكتور بعد اذنك كيف اتواصل مع حضرتك ازاي على المنتدى اولا المنتدى عندنا له طرق ثلاث طرق لانه يتواصل معانا لو واحد لو كان هو يمتلك حساب على الفيسبوك يدخل بس على عنوان المنتدى حياه دوتكم مستشيرون دوت نت دو دو وطبعا انا سايبه العنوان ده الحين اي حد يشير علينا ان احنا مثلا يبقى له عنوان مميز بس هو عموما بيحلل العناوين البرنامج عن طريق الفيسبوك عندنا خدمه اسمها فيسبوك كونكت مجرد ان هو لو حساب شخص على الفيسبوك يضغط على كلمه الدخول او تسجيل الدخول فبيلاقي على الشمال كده دخول عبر الفيسبوك خاصيه في فيسبوك كونكت على طول بياخد الميل بتاعه اللي هو مسجل بيه في الفيسبوك ويقدر يتواصل معنا حتى بدون اي اشتراك اللي للطريقة الثانية ان احنا عندنا خدمة الار اس اس اللي هو سابسترايك دو سابسترايك دو مجرد ان هو بيحط الميل بيجدله كل جديد بتنشر على المنتدى سواء كان يومي او صبايا يعني حسب اللي احنا بنعمل مم. في طريقة ثالثة اللي هي الطريقة التقليدية اللي هي عبر عن التسجيل في المنتدى بان انا بده احط اليوزر نيم اللي اخترته انا بنفسي وبحط الميل بتاعي وبيجي لي رساله بتفعلها وابتدي بقى اشارك واقدر اتابع الموضوعات بحيث ان امس كان في جزء معين بيتهويني في المنتدى انا بدخل عليه بس بفتحه مثلا وليكن سنه اولى كمبيوتر بضغط تحت كده بشوف كلمه مكتوب مزايدات موضوعات هذا المنتدى يبقى انا يجي لي كل جديد عنه ان شاء الله بعيد من الموت وغسلين معك ادكترا ملال انا سعيدة بيبوت حدات معانا وشكرا من جيدة معانا المخاربة وانا اصعد وشكرا تخضراتكم وحيدة بصريقة اعمال المخاربة من المكان نسيطا بصنا ما تقول بمك يا عمي اموري بسنعاني وانا بالضيئة في انتت معاني <تصفيق> بتقول لي اهجر انا السلام عليكم ابن علي سلام ورحمه الله وبركاته يعيط حضرتك وافضل برنامج وبالانسان انا بشتغل وموضوعه على البرنامج الجديد مع الاستاذ مصطفى حسن, حسن, حسن. حسن. انا فاضي باش عامل كلام كتير عن خبرتك <تصفيق> انا والله انا ليا الفكره اني بدات مع الاستاذ مجدي و استاذنا الاستاذ محمد الحسيني و الاستاذ محمد سلام 2004 في بدات من الصفر معاهم والحمد لله رب العالمين ده كلمه حضرتك كنت تحط من حضرتك حاجه ده كفايه حضرتك اتكلمت يعني انا عندي حضرتك بقى متفاهم معانا على المنصه وان انت توصل كل المعلومات اللي احنا بنقدمها لضيف بصرا حضرتك دي خبره في مجال الموضوع الله يكرم حضرتك فانا اتمنى حضرتك تبقى معانا زي ما ان شاء الله ان شاء الله الرحمن طبعا باذن الله تعالى حضرتك ليك النهارده مدهله مع البشره اه يا واحده ما انا انا بحب يعني اداءك فانت انا مش فاهم ايه ده السؤال بتاع التند اللي هو قال الاستاذ مش محمد يوسف ناصح اه, آه. التند ده مش معنى طبعا هو طاقه كله علم وعلم طبعا هو مفيش بالادب يقدر ايه من قلب كل يعني طبعا ده دي نفس اللي علمناه من استاذنا محمد الحسيني وكان ده قال ان هو يتكلم على العايا ويقول معلش انا الحته دي انا رافض قول يعرف يقول سمير هو على ما قلت بقى دلوقتي على الكازيانته كده ده كان ده كده للموضوع <تشغلتك> اول بك في ممكن تشيل تابعه في هذا المكان المبنى نفسه مجرد معي وجوده لوجود في ثلاث اماكن تمام يقدر يجيب اللي... هي طبعا ده بيتخزن الملفات والمخفط ده معنى بتتفضى في كل شويه يقدر يقطع على ستارت رن او مينرال او مينرال ويكس في تي او ان جي عشان يحل الملف ان شاء الله ان شاء الله على في مش نا... كلهم في مش هنعمل على المدهه ديت وكل شيء مشنا مش معانا كلهم اكتر عشان مش فاضيه ممكن الخبير في الموضوع، بتعلميني كتير من المعلومات الجايه ده عشان، وانت كده وافقت على ان انا خلعه الجايه نقدم بالاجره بالظبط كده، وخلصنا احنا على خلاص زي ما اتفقنا ان شاء الله مش هنستحيل اللي هي هتساعنا في مع ضيوف بسيطه، وايه شرط ان شاء الله؟ ان شاء الله شرط فيها وجودك معانا، متشكره جدا يا فندم. شكرا، تمام، مع السلامه. دي دلوقتي معاكم مستمعين وهي فقره معلومات عن عالم الانترنت الفكر اللي عندي مش مهم فاهمه بيقول ان بدا تحسين الخدمات بين تويتر وفيسبوك ان ان فيجه بتحسين دمج خدمته مع فيسبوك وذلك بالنسبه للمستخدمين اللي بيربطوا حسابات الطاعين ببعضهم بحيث اتظهر التغريدات اللي ينشروها عبر الفيسر بشكل ترطائي على فيسبوك واضي العكس كانت ان تم اصلاح عدد من المشاكل المتعلقة بطريقة نور التغريدات على فيسبوك من اهمها اه ان كانت اضافة دعم لصفحات الاعمال التي لم تكن ملوانا صدقا الى جانب تحسين طريقة عرض اليسوم والريابط وايضا صور اللي يرشيرها المستخدم على تويتر اللي بتعتبر هذه تحسينات هامه جدا للناس اللي الى في فرقه ظهور الزوابت والرسوم بالشكل الصحيح كانوا كلنا محتاجينها ممكن دلوقتي نتولى نوصل على المزيد من جارات مستخدمي الفيس بوك ده خبر الخبر بتاع تويتر بتاع فيسبوك اه انه في كده اللي ااا في فكره ان الناس اللي هنا في الريست صغيره في بعثها فلما بتظهر عندي على فيسبوك سهله لكن اغلبيه المحتوى بتاع فيسبوك بيبقى هنشو يعني شيء متوسط مش عايز نعمل ستشن من فوق فالحد يكتب مستخدم فيسبوك مش هيستفيد بيها او مش هيستفاد ليها اه ده عارف ان انا بفضل فيسبوك اكتر من فيتشر فكره اللي الناس اللي مهتمه بالاخبار بس الجمده ده بارامس معينه الجمده يعني هو موقع اخباري اكتر من ان هو موقع اجتماعي اما الفيسبوك فالفيسبوك موقع اجتماعي اكتر في محافظه الجند عربيه شغل على التيك توك طبعا هو نظام جديد في سي دي ده عمل الجند عمل وروده اجتماعيه ويرد على القواعد القط ما هنا يعني ان دي كلها قص كتير اوي بنعطيها من كل مره على فيسبوك فيسبوك اللي عامل اصلا علينا بس عايز اني بس نشوف نفسه اللي جاي في يعني بريد صوبي يعني انا عملنا بريد دفعتي بتاعه الكليه قايد ضغط على الفيسبوك اتفقنا ان احنا خشنا فيه وعملنا ايه لما ضغط بحاجه فيسبوك بكيفه هو انتشارهم السنين بما ان احنا ناكل هنا انتشار عندنا لكن لو رحت تونس اللي يلقي فيه هو الاكثر انتشار عندهم في طبعا الحلقهيه وتتر اكثر من فيسبوك ومرات مختلفه التيتوتوريه في اماجن تيتور واماجن فيسبوك بس هو على حسب ال... ال... الحته الجغرافيه اللي, اللي انت فيها وعلى حسب احنا ال... بنشوف العصر التكنولوجي في الوقت ده ممكن ممكن نعمله من خبره مختلفه انا هو ممكن فيسبوك كان في فتر من الفترات هي مصدر المعلومات الاول والاخير الثورة المطرية 25 عائل ايضا داخل داخل وهتلاقي الثورة بكالتوني تقامل في على فيتر على فيتر دف يعني انا انا اشترك في فيسبوك اتمنى ان يبقى في تحقيقات اكتر وانشان فيتر فيتر بتتعامل م. على فيتر فيسبوك على المطاب وخطينا تمام من فيتر اتهاد كمان ها مش مئيه كمانش منتشن عندنا ان فيتر فيتر تكون فقط بكتيلة جدا انجلش بس وحن طبعك معك شكرا عربي والأول مشكلة كمان كانت في تويتر ان هو انا اتدت اخد بالي من تويتر ان هو اتدت اكثر من عند اكاونت عليهم من سنين يعني من قبل فيسبوك بس اتدت اشغالي في الفترة اللي حصل فيه بروت في الفيسبوك فكان لازم ايام صورة كارف وسيلة تانية بالكوميونيتيت مع رئيس الناس ف... فلازم كنا مثله على تويتر فمتالي اتجت تسمع شوية تويتر معنى ده انا فقط اللي اهتنام بتويتر شوية فبتبيني عن ايضا اخبار بك اخبار بك اخبار بك اخبار بك ولو اخدت عشر دائر خلاص انا نفت كل الدنيا مش يزال اللي هو خبر مبارد ما حد ما عدي اول مرة خرجتها ده ايضا ايضا اخبار ده دي كانت اهل مشهدة وفي سبوكة تدع ط على الابلكيشن بتاع الموبايل عامل حاجه جديده ان مابقاش فيه وقت لا اضيف الصور او لا اضيف اي حاجه بتقع من تحت الايفنت بتحصل دلوقتي حالا اي حاجه بتحصل دلوقتي حالا بتقع دلوقتي حالا في الثواني بس لما برده ان انا اضيف شيء او ادوس الايفنت لما الموضوع بيتعامل على اوبن سيستم اكتر بالنسبه للموبايل Mobile to la ultimate 3G collect your connection and the smartphone that you do have to uh Android I Android or Apple uh Captain Mac. Oh ايه مش, هو وضع مش عارف ده هو هو ايه فيكم مع ويندوز حاجه تقط مع سوخته الله اعلم ايه انا شايفه الورق على اندرويد اندرويد عامل علامه مشكله اه المشكله في في, في في اه مضبط <أ> حاجات كثيره جدا و كمان في الـ في في اللي بيشوفوا على الانترنت لكن عشان مثلا كل مع معهم اندرويد بيشكروا او بيشوفوا بتاع الانترنت ور لقيت حاجه ان مش حابه ان انا اجيب الاخبار كلها من من صفحات الجرائد حبيت اني نروح كمان مصادر يعني احنا محتاجين مصادر متعقده فعندنا خبر في في حاجه اسمها كثير تعيد جكس فقط كم في خيارات قريب جميلة ماشي ازاي <تصفيق> احو هلوه ليه كنتيني شوية بيومي لبدا نعايد اتكلم معهم اصطران اوه فاتمنى انه جمنا نقدر ان احنا نتوصل معين من جيتلوه اصطر هجيتلوه اصطر اوه اه هو برضي مجيب في صغير في صنب سواء يعني اعجيل طب كشتنيند اسم حمود احمد علي المسئول عن قطار سعيدي جكس التقني ان يمزيك معنا على اسير صوت العرب اهلا وقت انا لمحضرتك وسعيد كنتاني انا معانكم النهاردة ده, ده بس ايش بس بسيط محمود احمد محمود احمد اه اه طيب ده احمود محمود يعني قولي يعني الجملة اللي انا قلتها دي تركيبتي ازاي كطار وصعيبي جيف اتخل ازاي تركيبتي الجملة دي <تصفيق> احنا اولا ما نشكر اللي احطة العرب على المتخلل انا امضيك بايزا معاني احنا عبر عن مجموعة سباب 8 صعيبي جيد مثلين بالتقنية وضع المجال التقني وفي المجال المعلومات الفعيض <متحدث> في العشاء المخضرات المختلفين وفعيض ماضي تمان عملنا حاجات كمان اللي فاتت كان بغاية محد اجتماع عندنا عشان كان كل اللي بتنعمله آه آه بدون زعم اعطامين من اي جهة او فوقنا ايه بالضبط بالضبط كده فندي حاولنا ان احنا نتحرك اكتر وبدى دعم اكثر قطاع أه... ديجيتال للشباب والشبكات التنين المتاملين بالمجالين بتكنولوجيا المعلومات بتعملوا ايه يعني فتوصل ازاي التاملين انام ايه احنا بنهدف نعمل حاجه مع قطاع ديجيتال التكنولوجيا قطاع ده بنعمل فيه ثلاث ورش عمل مهمين للشباب والشبكات المتاملين بالتقنيه التكنولوجيا المعلومات والمخريجين والخريجات من الهندسه وعلوم والمتخصصين في مجال الاي تي من خلال ثلاث ورش مختلفه محاول بي بي بي بي بي عن في المحافظات القبيه بيد نفس بيجروا على فكره الله وبدنا كثير في المحافظات في الطعيد عن طريق عمل على الانترنت او عن طريق انهم يعملوا مشروع صغير على الويب او مشروع صغير متمم في في الحرب ده في المحافظات بتاعتنا بدل ما يتروا الوضع بنحاور جميع كانوا عن كيفيه عن استخدام الناس العرب على الانترنت وما دامتين الخاص المستوى الرقمي تساعد على الانترنت زي ما عندنا او ده ده ده اختبار جديد لو انت دخلت على جوجل وبحثت عن مفاعيد مصر هتلاقي مثلا نتائج البحث 40000 صوره مثلا لما وصلت اعدادات ال 30000 شباب لا على حسابات مفاعيد مصر تقريبا تجاوز ال 30 مليون مثلا كمان في النقايز ده قصدني يعني ما لهاش لازمه عشان انت صحتك انا وقفت عن عنق قايده دخلت على كي بيزيا للموضوع طلب المعلومات مع... وكاتب صعيد او صعيد مصر هتلاقي مثلا احصاءات كتيره بتتكلم على الصعيد ممكن اكثر نقطه محدده في قرعه في اثار في انا انا قررت بقى انشر كل الافكار ده ده جزء من الحاجات اللي قررنا ان احنا نعملها جزء بتاع الزراعي ده حاجه من الحاجات اللي احنا احنا عملناها طب انت يعني انت بنيت صبيان انت مش رجاله ترابعه مش شباب شباب الشباب دول الاخضرون اي سي بي في الصعيد يعني فيسه يمكن تتواصل معايا <تصفيق> والله يعني دايما آه كله عارف ان الموضوع الاعادات والتقاليد في الصعيد والجمعات والحاجات دي بتاثر كتير على المجتمع خصوصا ان في شباب اللي في عانه في اكتر يعني بياخدوا نسبه كبرى في العادات والتقاليد والعصبيه القبليه الى اخره يعني لكن احنا بالنظمة نحاول نبرد دور الشباب وشهد نبرد, نبرد دور الشباب دولة في فعيب جيفس كيكونوا كفائلات فعيب جيفس من فعيب جيفس من ففارات في جيفس تتعبونها ثانا بحالو بغلب على فضروف دي عمو عامل العمل اونلاين مستعمل مثلا في ال بي ار او اتش ار تبقرد مستقبل بي ايه ايه؟ عطرت موقف أذلت وإيش المخبوطة دي اه لا في موقف كتير طريقة يعني آه كان آه كنا متكفين كاميرا فينا اللي فاتت من, من واحد وحدنا وكنا بلأمم اللي كانت كانت فعلي تصمع صف عادي وديكس في الاعتر فكانت في وقت معنا في عطي جاي فحثر النقاط خسافة الكاميرا تصمع كاميرا الكبيرة يعني وغلي شوية تقارفنا الكاميرا دي قليل التفتدين بتاعكم من خين بالظوق احنا كنا اصلا مع بعض كنا اخر محطه اللي في القطار كان يعني لسه عيد القدر احنا يعني عايزين خلاص كده اللي في تعالى يعني ما عادش كويس غير الموضوع بس عايزين حسان ان احنا ما فيش تمويل لا كله تمويل ذاتي وبنغيرنا شخصيه يعني وحاجه بنحاول نكبر المجتمع المحلينا مران الليل ما خالص في موقع القطار برضو عايزين شباب وشباب تقدروا كده يبداوا يبداوا جديد تحت منطقه المنصره عشان يطلعوا معلومات نيو جامو كل يوم معاك محمود ان شاء الله تبقى دايما متواصلين مع حياه على النت مع عارف المستودع بس عمرو عيد متي كلمني دخل معاك ماشي ممكن تخليته تعملي اي اي ادوات او اي حاجات ادويه للناس اللي عندكم احنا كمان من ساعه كان القصه اللي عملناها كانت على سايت كان عشان حد سمع عنه خالص او يعني قرايلين كانوا عنه ااا بشكل عام زي ورق عمل تلقائي خالص خالص على هيئه اعمال في, في مجال السوق في زي شهر مثلا او نوع اا ما تبصش عليك لو كل الاماكن الاماكن خاصه يعني مفيش لايك صراحه الكلام ده مفيش كان اي دعم من الحكومه معانا يعني عشان المواد شباب يعني وغانا القانون يا ترى جيتوا القانون ما مش هتدينا اي دعم لازم فانا القانون يكون واقف مول عشان يدينا الدعم اللي احنا محتاجينه لكن احنا احنا عملنا اسم عملنا حاجات كتير خالص الحمد لله و ضد الذات والشخص ان احنا عملنا وصع مع رياسة الاعمال فقط عزيز في الثلاث عملنا تعاون مع مغادرة كل مطر عزيز بعد الثورة اللي كانت 7 متر طول عملنا زي معتانهم شغاء و شكاء عزيزين يكونوا مزاجردين لما حصلوا عملت شويه فيديوهات عن فادي بدر في موقع النت كمان كان في تعاون معانا هو مع الخطيب بيقول لك لحل مشكله المرور في مصر دي بقى تطبيق الموبايل ده حل مشكله زي الزحام المرور في القاهره ف كانوا عايزين شباب وشبابات زغلول زي يقدروا يعملوا دقات من الموبايل ويطلعوا فيديوز في محلات الموبايل في حاجات كتير لو وقتك كلنا ولعلك هقولها لك يعني لو عايز تستفيد في دليل تصميم ومش ممكن يعني ممكن تنفع حاجات كتير ان شاء الله ان يعني اتمنى ان تكونوا فاتوا العرب اول ناس من شعوب علينا طب بدأت معانا لما تصحى انت من محافظات ايه بس يا هندسه احنا من 10 محافظات من الصعيد ابتداء من اسوان ونوبار وعمها وتوهاج وعسيوط والمنيا والفيوم والسيوم ووادى السبيل احنا حاجه احنا حاجه في الصعيد بجد ان انتوا عندكم كميه حماس دا في صوتك يعني اكملنا انك تتوطي وتبضل تبق وصلت وسلم اخر المطاق في انك ان شاء الله بناك سنة ورحمة شكرا جزيلا ربنا يا خليك انا اكملنا عددنا يعني يوصل ان كل 30 جن طورة في التاريخ وستفرع بتفعديجيك ما شاء الله وماكملنا ان سفراءك يبين اقريب بقى اللي تجيب ايه يا الله عاكيد اكيد ايه كنا اشرف عاكيد ان شاء الله تشرفين احنا يعني انك نميزة لشباب جيد عارفه دي مش هديني الفكره اللي جايه دي انا خليك انا بحاول والله يعني على قد انا عارف ثانيه فار وعقاد الانسان ان الحكومه ادينا كل حاجه او عطيه هتصلح حال بلد واحدينا لازم يكون في بديل للمجتمعات اللي في <تصفيق> السفارات ويبقوا كمان ده اعمل الانتهاك الموجوده معاهم ويطلعوا من المجتمع اللي فيه لا من المجتمع اللي حوالينا ده كمان حيث المكان هم عايشين فيه ويلاقوا مكان اكثر تحضرا او اكثر نموا وينصبوا المكان هم افضل يعني وبعد اجتماع اليوم انهم يطلعوا في نمو ثاني شكرا شكرا اهلا بوجودك معانا محمود احمد من طور صعيدي هيكس استق شكرا لوجودك معانا كم شيء ومرادش ومرشح يا من ذاق الطحا في بيته و هم ده علم القديم قال لك تستوى من ورق طاح تحت يرجع يا جمال يا مال يا مال يا جمال لما عندي حد يعني هو كل واحد يعني يا دي وانا كنت في وانا بس احضرات لما في الحارات دي متى كل نقلاتنا وكل فواصلنا شوف تبقى اغير من على الانترنت مش نجيب حاجات اللي هو عبدالخمين وانه كل سنو هنحاول نسمع اثقاء اي سأنتهي فيه قد جديدة للناس على قد منقدر من في برمانيجنا بشمهندف عامر عيد اشنا وانون نقصنا اخر فقرة في اخر ثلاث دقايق اواربع دقايق من الحلقة دي اخر فقرة اخر فقر الكمبيوتر اي دقتي هو نجيب لك ايه شيء قابل لأجهزة من الكمبيوتر والأجهزة مم. الأجهزة اللي هي هلتما هم تاجي أجهزة مستمرة أم وانا محلو ركز على أشخاص ليه حدثتني انا جي تاني حلقة اشتغالي مع أشخاص حدثني بترتل أكتر لو احنا عايزين نشتغالي انا نشغال في قريشنا أم لأجهزة هجيتم مش لازمت اسمي ومعنا اسمي حدثني جماعة شاكر موضوع كان معايا ان انا عايز اجمع جهاز في موضوع فشر طب حضرتك المره اللي فاتت يعني ان ان عندي فكره ان احنا اللي بنجيب حتى يجمع يا ريت الموضوع مالوش جدا بس لو بحب اجمع كوتيه ما يجمع يعني وعندي الفكره دي يعني لكن انا مش عارف موضوع اني ادي اجمع بجيب مصدر بنته وبحط عليها ترانزستور وبحط عليها كمان خصوصا كلام اللي بنبيع دلوقتي بي ما عندش عنده خبر يعني انا شفت كتير قوي من الناس اللي بتبيع ممكن تكون افضل مني بخصوص الموضوع اللي شغالين اقصد في اشاره دول شويه طيب احنا نبدا من ايه خليته ان المنشره بالذات وفي شويه انا كنت في بتاع المواعيد في الاسبوع ده فشفت اجهزه اقدرها تقريبا فيج كونسيليتور فيجنير او فيجن سي دي في اي هي كل الاجهزه اللي انا قالي دي اجهزه ديسك توب كونسيليتنج جهاز الديسك توب والتاور ممكن فعلا نعملها بعد كده بس هو المين من ده فكرت فيه الحاجه الاساسيه النهارده ان ان الجهاز الصور ده اللي هو الجهاز الواقع الافتراضي ده الميزه اللي فيه هو بلاك المواصفات الجهاز اني بالظبط في كل حاجه ان الجهاز الصور الواقع الافتراضي فيه امكان احط فيه بعد كده اكتر من هارد في مكان احط فيه اكتر من سي او لكن جرافيك سكرب ما بيبقاش فيه مكان لاي حاجه طب العيبه الصودي وحس بس الموضوع ده تم التكلم عليه في سهوله في الجوالات اصلا السيرم والارض اصلا بيتفاعل في يو اس بي من ورا هم اللي فاتين دلوقتي دي بيبقى في كارل فيه كارب كده او في 25 30 جنيه للجديد تركبي في الهارد من ناحيه وبيوصل جنبك ثاني وتركبي تركبي عشان لو اشتريت في الموديلات الجديده تقدر تحول النمبرات من الموديل الجديد في جهات كلها لأنه دفق دفق اختانر لا يجيش مشكلة انه هو في الاخر هو نمر هو في الفكاء هو اصلاً كل المشكلة كلها في, في الهاردة كان الجهاز هالهاردة هي التقبل في ايام في عنامت العليق بيتنا 6 مرهة عشان كده الممر يبتعك البوبايل اوهيلي بتوعتها بسطورج الممر يبتعك اللي هي الممر التوارد هي الميكرو ما هي سطورج الـ USB ما هو سطورج اي حد يجي كلها دي منها بعد سطورج ومجر عدد امم لحد ما اتفق وياه اللي هو لو انت عايز تجيب جهاز بوستو اا تعيد المواصفات ومصر لو هتجيب بوستو انت مثلا اللي هو الفامسون 3 3 3 16 او 2 و 8 على الكاش من ميجة. على 2 ل 400 لو بتتكلم على رام 32 في ديسك لو انت بتجيبه على هارد 40 او 80 او 120 فلو بتتكلمني على جازي بي 256 بالنسبة للأجابت بالكتوبة هيتلاقيين اللون هم وطوبنا مجالد دي ستلعة فرنج من 400 لغاية 250 جنيه على حسب بقى رمى واحد جيجا في كذا ونفين جيجا في كذا حوضة 20 بكذا حوضة 120 بكذا الجيجا متون في 56 هكذا في كذا جيجا 222 هكذا في كذا الديدي دي كوندو اللي هو ديدي دي ريود و سيدي رون نايت يعني فكل حاجه انا السكاحه ده بيلعب في متوسط مدينه 700 لغايه ال 550 جنيه كده في الجنب الصفر بالنسبه للجهاز ده طبعًا هقوله لكم المره الجايه لو دخلنا بقى السكيت بورد اللي هو القطعه البيضاء اللي هي مكونات الجهاز ده ويجي الشريحه يا جماعه دي مالته قالبه هو ده بتاخد قالبه ما بين الحافتين ما بين خدين حافتين ما بين حاجه اللي موجوده اللي هي الريزمال ما بين حاجه الكورتل اللي هو بتبقى هو أقرنل بأخير كده وكده هلكيش في العلبة بتاعته هممم عممم هايسو بالسبسرة عشان وقت بان انا عايز اشتري التوستيسل انت المثل عن كور آي 3 آآ آآ آآ آآ اللي هو بيأتناتها واحد من واحد من عشر دي هيرتوس ده تأيما مدراس سرينج 700 جنيه لو انا عايز الـ I-5 3-1 برضو ده هي السرينج الـ 1150 الـ I-5 3-3-10 ده 1850 ال البقوس المشوئي خطوصا لما ارتشتك لفقية الـ I-4 الـ I-E ونالباير الـ I-7 ممكن حلق نشتق يعني I-2-I-5-I-7 الـ I-7 في التاريخ كده أعلى حاجاتي هي 3 واطبعة يعني بفقود الـ 1800 جنيه هل هنلحق موضع موضع موضع موضع موضع موضع موضع موضع موضع موضع انا بشتر وضع موضع معاه باش مهنص عمر عيد ذلك كنت مرشد جيد في موضع الخلقة واسمنها ان احنا نكون الزنيا الجيد ومفيد لمستمعيننا مستمعيننا نحن على الموعد سكونوا معنا كنا معكم على مدار الساعة كي تسميهم ماذاك عاشق وكنت معكم من وراء الميكروفون عادي الظلم نذكركم اننا متواصلون معكم جائما وابدا عبر منتدى الجرنال ومنتدى حواء عالم مصر في فوت العرب وعبر جريد منوعة فوت العرب على الفيسبوك وايضا على فتحه منوعات فتحه فتحه جروب البرنامك على التيك توك بنت بخوف